وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهام واحدا ان هذا لشيء عجيب وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْ نُمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يراد مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَّنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبًا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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاء إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادَ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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 وَإِنَّ لِلْطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٌ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِأَسْرِ مِهَادٍ هَذَا فَلْيَذُوْقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 لَمَّا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ولا تعلم ننبأه بعد حين.